117. وقالوا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 118. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 119. إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 110. يوم نبطش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 أغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومق من كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 111. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 112. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 113. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى الجحيم ثم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 يلبسون من سندة وإستذرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك